فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقَّ أَثْمَنٍ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين